بوك تو قط ستة ستة أربشاش إش القراءة والكتابة القراءة والكتابة إين أنا أقرأ Ena akra. Egy betűt olvasok. Anna akara uharfan. Ena akra harfan. Egy szót olvasok. Anna akara u kalimatan. Ena akra kalima. Egy mondatot olvasok. Ena akara užumla. أنا akra جملة. Egy levelet olvasok. أنا أقرأ Én أنا أقرأ hitában. Egy könyvet olvasok. أنا أقرأ Én أنا أقرأ kitában. Én olvasok. olvasok. أنا أقرأ. أنا أقرأ. تَأُرْبَشُ. أنت تقرأ. أنت تقرئين. أنت تقرأ. أنت تقرئين. أُرْبَشُ. هو يقرأ. هو يقرأ. إن إيرك. Anna Ektob. Anna Ect Egy betűt írok. Aktu harfan. Aktob Harfan. Egy szót írok. Aktubu Kalimatan. Ecttob Kalima. Egy mondatot írok. أكتب جملة. أكتب جملة. إج لفلاط إيرك. أكتب خطابا. أكتب خطابا. أكتب كتابا. أكتب كتابا. أكتب كتاباً أنا اكتب انا اكتب انت تكتب انت تكتبين انت تكتب انت تكتبين هو يكتب هو يكتب